أربعة استمع إلى الأسئلة ثم أجب عنها حسب النص واحد من هو ألب أرسلان؟ اثنان متى دخل الأتراك إلى الأنادول؟ ثلاثة ما هي أهمية هذه المعركة؟ أربعة كيف ازدادت قوة السلاجقة؟ خمسة أين نجح الأتراك في إقامة دولة قوية؟ 6- متى نجح الأتراك في إقامة دولة قوية؟